Jarh man, yjarh mhabina, and the one who hurts my friends is the one محبينا واللي جرح صاحبه يستاهل الجرح غرست بك وارد وانت أغرست سكينه الله يا هالزمان صار الغلط صح اللي وفادك لزوم تردي دينا صنت الحب من حينا اكرمتك بغيبتك شيتلك صاح بنيتلك من غلاتك بستان وجنينا رويتها دم